فأكلا منها فبدت لهما ثوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجن وعطا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَتْ بِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى